الاصل الثالث والستون والشهيد ياجره أ ج ر ه على ل ل والشهيد ق ت ي أ على القتل واضح طيب ق ل ت و ح ق ي ق ة الشهيد كما بينها صلى الله عليه وسلم وهو من قاتل في سبيل الله قابرا محتسبا من قتل في سبيل الله قابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تبين لك من هذا التعبير او من هذا التعريف ان ح ق ي ق ة ا ل ش ه ا د ة لا تكون الا ماذا م ش ر و ط ة اولا ان يكون في ب سبيل الله ولذا لما شهد اقوام على رجل قاتل في احد قال لهم هو في النار لما قاتل ح م ي ة و ع ص ب ي ة ومن هذا الحديث ن ص ت ن ب ط انه لا يقال فلان ايش شهيد لا يقال فلان شهيد لان هذه من ا ل ت س خ ي ة التي لا تجوزوا وقد قالت على ا أ ل م ت ا ر إ ل ى ا ل ذ ي ن يزكون أ ن ف س ه م ب ل الله يزكي من ي ش ا ء ولا ي ظ ل م من ا ل ش ل ر ولا يقال ع ن ا ل ب ن ى ب أ ن ه ش ه ي د ولا يقال ع ن ق ص ب بانه م ا ذ ا ل أ ن ه ش ه ي د ل أ ن ك لا تعرف حقي ق ة ماذا ق ت ل ه والله أ ع ل م بما في ق ل ب ه و إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ش ه ا د ة ا ل ص ح ا ب ة في رجل و ا ل ص ح ا ب ة ماذا ه م العدول وذلك لما أ ف ب ح الرجل عن نفسه فقال إ ن م ا قتلت ماذا ح ا م ي ة وقتلت ماذا ع ص ب ي ة فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا منهم هذا وقال لهم هو في النار و إ ن م ا قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم بما, بما اعلمه الوحي ان هو إ ل ا وحي إ ذ ا فلا يقال فلان شهيد ل أ ن ح ق ي ق ة ا ل ش ه ا د ة ان تكون في سبيل الله وهذا عمل قلبي لا يطلع الله ت عليه ا ى ع ل حتى من ملائكته إ ل ا من شاء طيب في بما لأنه لا أعلم الخلوب إلا من لا يعلم ما في ا ل ق ل و ب إ ل ا الله ثانيا ل أ ن قولك فلان شهيد هذا من ب ا ب التذكير ا ل ل ه تعالى يقول إ ل ا من شهد بماذا بالحق وهم وبعضنا سنه التبدا قال كلمه حق عند سلطان ج ا ئ د من أ د ر ك أ ن ه قالها لله وما قالها ج ر ا ة بل ومن قال أ ن ه ا ك ل م ة حق إ ن م ا قالها جاهلا ولا يعلم حقيقتها إ ذ ن ف إ ذ ن لا يقال خ ل ا ن شهيد كما بوب ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله وقد مضى نافاضه ف ح ق ي ق ة الشهيد من قتل فين ه او قتل في سبيل الله, قتل في سبيل الله. خط وقد أ ص ب ح خطب عن نفسه في كتابه المسمى لماذا اهدموني ل أ ن ه كان يخطط وبعض نفر لتفكير ه د السد م العالي السد العالي في أ و ل ى ي عمليات ن ي ع انشائه ومورد رزقها وخيرها من الماء وهذا ما شهد به على نفسه ضحيه والاعتراف ماذا سيد ا ل ا د ل ة كما يقال سيد الادله وانا اعجب غير مره ما هذه الشهره التي حصلها الرجل ان كان قتيلا بسيف السلطان قبل الحلاج قتل بسيف السلطان الكعب بن زرهم قتل بسيف اليه بسيف السلطان حتى أ خ ذ شهره من هو أ و ل ى بها منه من أ م ث ا ل الشيخ أ ح م د ش ا ك ر رحمه الله وقد كان قريبا من عصره من أ م ث ا ل الشيخ محمد عبد السلام الشقيري صاحب ا ل م د ر س ة ا ل س ل ف ي ة رحمه الله تعالى جهه ا ل ج ي ذ ه و ا ل ح م د ي ة فمن أ و ل ى بالشهره ا ل ي س ه ذ ا ر ج ل السلف لصاحب كتاب البدع ومحدثات الامور الذي حارب لنشر ا ل س ن ة و ع ق ي د ة التوحيد اليس الشيخ خليل ارباط رحمه الله تعالى صاحب ا ل ع ق ي د ة ا ل ث ل ا ث ي ة و أ ش ه ر المنافعين والمدافعين والمنافعين عن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة ورساله الدكتوراه حقه م ع ل و م ة ابن ت ي م ي ة السلفي وحتى أ ن ه يدفع ع ابن ت ي م ي ة في ميدان كل الناس فيه كان ماذا يبغض ابنتين او ا ل ح ا ر ب فما هذه ا ل ش ه ر ة إ ن ه ا ش ه ر ة ع ج ي ب ة وغير أ و ل ى بها وغير أ و ل ى أولى بها ف إ ن م ا هو على ا ل ح ق ي ق ة ص ن ا ع ة إ ع ل ا م ي ة لا ص ن ا ع ة ع ل م ي ة وحسبوا جرما تذبه ا ل ص ح ا ب ة حتى قال في هند رضي الله عنها ك ل ل ب ؤ ه ا ل م ت و ح ش ة والله لو كانت له ك ر ا م ة في قتال الروم عن آ خ ر ه م وفي قتال غيرهم عن ب ك ر ة أ ب ي ه م لذهبت مكرمته في هذه ا ل س ي ب ا ل ش ن ي ع ة لزوج ابي سفيان و أ م م ع ا و ي ة رضي الله عنهم اجمعين كما قال السلف بعض كما قال بعض السلف قولا من مقاله هذه قال لو قاتل الروم عن آ خ ر ه م ثم لم يبق له إ ل ا من سب ا ل ص ح ا ب ة لما بقيت له عندنا مكرما ايسب هندا بقوله كاللغه ا ل م ت و ح ش ة ويرمي نبي الله موسى ب أ ن ه الزعيم ا ل ع ص ب المندفع ويقول في عثمان رضي الله عنه ل أ ن خلافته كانت ف ق ط ة في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ومن عجب لما نصح في هذا اذا به يعتذر اعتذارا باردا يت... يعني يؤكد ما في نفسه اذ يقول ا ل ش ي خ محمود شاكر لما كتب له في هذا ناصحه يقول ولم ي أ خ ذ م ع ا و ي ة مني مالا لكي اخاطمه ولم يكن عثمان مش عارف من أ ع د ا ئ ه الموضوع د ج و ا ب ه و ي س أ ل ك أ ن ت تسب أ و ل ئ ك وهم أ ص ح ا ب ا ل ن ي ل ا س فاما أ ن تتبرا صحيح و إ م ا أ ن أن تقول هذه عقيدتي صحيح لكن لا تجيب ب ج و ا ب بجواب مغلف وبجواب سياسي مطاطي لا ينفع أبعد ه ذ ابعد يقال شهيد أ هذا يقال شهيد, شهيد وينتزع ا ل ش ه ر ة و ا ل م ع ر ف ة ممن هو أ و ل ى منه كالشيخ محمد بن عبد السلام وكالشيخ أ ح م د شاعر ر ح م ة الله ع ل ي ه م وكالشيخ ا ل الراس ر ح م ة الله عليه ر ح م ة و ا س ع ة فهو ص ن ا ع ة إ ع ل ا م ي ة وليس كونه قتل بسيف السلطان هذا م ع ن ى أ ن ه يجعل له هذه ا ل ك ر ا م ة فكم من قتيل بسيف ماذا السلطان ل أ ن بعض الناس يعد م ق ا ب ه ه السلطان ب ص و ل ه ورجوله فهؤلاء ح س ب ه م أ ن ه م من أ س و ة بالكعده الدرهم والحلاج و ع م ر بن عبيد المعتدل وامثالهم هو لا شك له كلمات يفهم منها القول بخلق ا ل ق ر آ ن والقول بوحده الوجود ل أ ن ه أ ص ل ا ليس مفسرا ليس الرجل قال الشيخ الألباني وبقول الشيخ الألباني أنه أذيب أخرجه أصلا ليس العلماء، علمائية بتتكلم بطلبة العلم طلبة العلم أذيب أذيب أذيب مفسرا كما من زمرة ماذا؟ من زمرة، زمرة زمرة من زمرة أخرجه أنا أصلا صاحب عبارة أنه هو لغوية وأدبية لكن ما ينبغي أ ن يذكر فيه في ايه في ز م ر ط ل ب ة العلمي و كونه كتب تفسيرنا يعني أ ن ا ظ ر علماء طب م ا البنا كتب كتبا كتب في تضعيف أ ح ا د ي ث البخاري خ ل ا ت نعده من العلماء المحدث ها ف م ص ط ف ى محمود كتب, كتب كتابا ً في إ ن ك ا ر ا ل ش ف ا ع ة ن ع و ذ ه من علماء ا ل ع ق ي د ة طبعا ً هذه فوضه ة ذ ه وله ض ة أ ق و ا ل فعلا ش ن ي ع ة ش د ي د ة لكن نقل التبغ ل ل ص ح ا ب ة هذه ج ر ي م ة ث ا ب ت ة لا يمكن تبرئته منها على الاطلاق وبعد ذلك يقال شهيد إ ن م ا ح ق ي ق ة ا ل ش ه ا د ة كما قلت من قتل في سبيل الله صابرا م ك ت ث ب ت مقبلا غير مدبر كما قال صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ا ل وسلم